الزوء النساء يحسن ليها الرجل الدهر كله إذا رأت شيئا ما تنصف تقول ما رأيت منك خيرا قط فضاعت المرء والقرآن ينصف حتى أعداءه ولما قال اليهود ليست النصارى على شيء ولما قالت النصارى ليست اليهود على شيء لم يقبل القرآن منهم إيه هذا ورد عليهم مقالتهم لماذا لأن هذا هو إنصاف القرآن أنصف حتى اليهودي وقال ولا تكن للخائنين قصيما. لا تتهم لأنه بريء. ودعاه القرآن إلى يبرئ يهوديا تهم ظلما في دولة الإسلام هذا هو الإنصاف وكذلك جعلناكم أمة وسط ماذا تعني؟ ماذا يعني قوله وسط يعني أمة عدلا والعدل غائب في وقعه مقتل الحسين رضي الله عنه وما زالت الدنيا تلعن يزيد وتدعوه قاتلا للحسين وتقول عن يزيد ولا تزيد واقول ليست بيني وبين يزيد قرابه ولا نسب والحسين احب الى نفسي من ملء الارض مثل من مثل يزيد ولكن هذا لا يد... هذا يدعوني إلى الإنصاف لأن دين الحسين رضي الله عنه وماذا هو, هو الإنصاف ودين جده واسمع الحقيقة الغائبه في هذا اولا أخرج الإمام أحمد وغيره أخرج الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه من حديث أم سلمة رضي الله عنه وهذا وهو من حديث أم استغفر الله من حديث أمامة ايضا. وهذا الاسناد حسن أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكوا هذا يعني من حسين وكان يوم الحسين ماذا طفلا فقال له أمتك ستقتله أمتك ستقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون يعني تقتله وهي أمة مؤمنة قال له نعم قال لهم ماذا نعم إذا انظر جبريل لم ينفي عنهم ماذا الإيمان وإن أصابوا جرما إيه؟ جرما عظيما بقتلهم من سيدنا الحسين رضي الله عنه لكن لم ينفي عنهم ماذا الإيمان وهل يجوز أن يقال للقاتل مؤمنا نعم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إلا خطأ وقال فمن عفي له من أخيه شيء شوف قال من أخيه مع أنه ماذا؟ مع أنه قاتل سماه ماذا؟ اخا فانتبه فإن الخطأ لا يجرنا إلى أن نخرج من كان سببا في قتله من ماذا؟ من الإسلام جملة إنما الإسلام دين الإنصاف أخطأوا وأصابوا جرما عظيما ولم تنفع عنهم الرواية الإسلام ثانيا وقد عارض نفر من الصحابة رضي الله عنهم خروج الحسين لما جاءته كتب العراقيين لما جاءته كتب من الكوفة كثيرة تعال إلينا نبايعك ونعلنك خليفة عارض صحابة كثيرون الأول ابن عباس وهو حبر الأمة قال له لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك يعني لولا أن يقول الناس فينا كلاما ما يليق بمقامنا لنشبت يدي في رأسك وابن عمر رضي الله عنه قال له أستودعك الله من قتيل يعني ان رايح العراق عشانه تقتل وابن الزبير رضي الله عنه قال تذهب إلى الكوفة وقد قتلوا أباك وطعنوا أخاك تذهب إلى الكوفة وقد قتلوا أباك وطعنوا أخاك وابو سعيد الخدري قال له سمعت أباك يقول يعني علي لأن علي في آخر عمره وإن يسر الله عز وجل الخطبه القادمة سوف تكون عن يعني سيدنا علي أمير المؤمنين لأن سيدنا علي في آخر عمره قال لأهل الكوفة فإني مللتكم وأبغتكم فإني مللتكم وأبغطكم ودعا ربه فقال يا رب ما يؤخر أشقاها عني أشقاها يعني من؟ ما يؤخر قاتلها لأن عليا علم أنه يقتل فقال ما يؤخر أشقاها عني فإني قد مللتهم وملوني وأبغطهم وأبغضوني فدعا ربه في آخر عمره ماذا أن يموت وخامسا قل سادسا الفرزدق ما أبو سعيد الخدري قال له إني سمعت أباك يقول في أهل الكوفة والله لقد مللتهم وابغضتهم وسادسا الفرزدق الشاعر قال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمي ولكن خرج الحسين رضي الله عنه لقدر مقدور لا بد أن يقل إذا ثانيا نصيحه بعض الصحابة له بأن يخرج والسبب في ماذا فانك لا تأمن جانب من جانب الكوفيين وجانب العراقيين سالسا أن الحسين رضي الله عنه كان قد أرسل مسلما ابن عقيل اللي هو ابن عمه ليأخذ له بيعة من العراقيين فلما قتل مسلم ابن عقيل وستأتي قصة قتلي لتعرف فلما قتل مسلم ابن عقيل كاد الحسين أن, إيه؟ أن يرجع كاد الحسين أن يرجع طيب عشان الكلام ينتظم ساحكي لكم القصه سريعا بعد كذا نتكلم عنه ان الحسين جاءته كتب من الكوفيين تعال إلينا فنبيعك خليفه وليس ليزيد بيع في اعناقنا فارسل الحسين بن عمه مسلما ابن عقيل لياخذ له, له البيع البيعه وليطمئن فلما بلغها مسلم اخذ يدعو ودخل في جوار رجل اسمه عروه بن هاني فدرى به يزيد يعني علم ان في بيع للحسين في العراق فأرسل يزيد بخلع النعمان بن بشير عن ولاية الكوفة وولى مكانه زيادا وهو ابن أبي عبيد أو أبو عبيد ابن زياد أو زياد بن عبيد فزياد أخذ يتحرى الخبر حتى قبض على من؟ على مسلم ابن عقيل وقصة قبض على مسلم ابن عقيل تعرفك القاتل كيف مسلم ابن عقيل لما قبض على عمير ابن هاني أو هاني ابن عمير أخذ مسلم يجمع جيشا من أهل الكوفه قوامه خمسة آلاف بالبيعة للحسين فجاءت كل امرأة من الكوفة تأخذه ولدها وترجع والرجل يأتي ويأخذ أخاه ويرجع وزعيم القبيلة يأتي فيأخذ العشرة ويرجع حتى نظر مسلم فلم يجد أحدا من أهل الكوفة معه لم يجد أحدا فزاهب في طرق الكوفة حتى ذهب عند امرأة فاختبأ عندها فدل عليه ابن هذه المرض ذهب إلى أمير الكوفة زياد وأخبره بوجود من مسلم بن عقيل فقبض عليه فارسل مسلم بن عقيل وصيه الى الحسين عن طريق عمر بن سعد بن ابي وقاص قال له ادرك الحسين وقل له ايه يرجع وقل له ايه يرجع ثم قتل مسلم بن عقيل وكاد الحسين ان, إيه أن يرجع فلما بلغ الحسين الكوفة حاول فعلا حاول فعلا الحر أن يرد الحسين هو أحد القاده الكبار في الكوفة ولكن أبا الحسين إلا أن يدخل له الكوفة فدخلها فلم يجده أحدا حوله ومن هنا وقعت له المأساة لأنه من نفسه أن يجد ماذا أن يجد جيشا وأن يجد ناسا وقلوبا معه فلما وصل الكوفة لم يجده أحدا فحقيقة الأمر أن الذين أسلموا الحسين إلى قاتليهم من هم أهل الكوفة كما سياتي هذا نقول سالسا وأن الحسين لما بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهو الذي أخذ البيعة له كاد الحسين أن يرجع كاد الحسين أن يرجع يعني أن يرجع إلى فين إلى المدينة النبوية لولا أن أولاد لولا أن أولاد مسلم بن عقيل طالبوا بماذا طالبوا بسعر أبيه رابعا أن الحسين رضي الله عنه لما لقي عمر بن سعد اللي هو ابن سعد ابن أبي وقاس قال له أي قال الحسين لعمر إني أختار واحدة من ثلاث يعني كاد الحسين برضو ان ايه أن يرجع إما أن أرجع أو إما أن أذهب إلى سغر من سغور المسلمين أروح قاتل في سغر من إيه من صغور القتال وإما أن أذهب إلى يزيد فأبايعه يدي في يده يبقى كاد الحسين يختار له إما الاعتزال وإما الرجوع إلى المدينة وإما بيعه من يزيد خامسا أن الحر بن يزيد حاول أن يسن الحسين عن دخول الكوفة حرد ذهب بقطعة من الجيش وعلى فكرة الحرد بعد كده قاتل مع الحسين ذهب بقطعة من الجيش قوامها ألف وحاول أن يسد الطريق على من على الحسين ليه ليمنعه فحاول الحر ابن يزيد أن يمنع الحسين وقال له لا تقدم الكوفة حتى قال له الحسين سكلتك أمك تردني فقال له الحر لو سمعتها من غيرك من العرب كان هذه الكلمه الاولى حد غيرك من العرب لفعلت به ما فعلت سابعا ولا سادسا ان الحسين لما انتظم الفريقان فريق الحسين او جيش الحسين و جيش و جيش الكوفه جيش يزيد بن معاويه صلى بهم الحسين اماما وقالوا لا نرضى إلا أن تصلي بنا يعني ده دليل على أنهم حاولوا ماذا؟ أن يتالفوا قلبه ان يردوه عن ماذا؟ عن فصلى بهم إماما الظهر والعصر وهذا يدل على أنهم لم تكن لهم رغبة لليه؟ للقتال سابعا إن أهل الكوفة هم الذين غضروا بالحسين رضي الله عنه فأرسلوا إلي هذه الكتب أمنية ثم فروا عنه بعد ذلك فصدق فيهم قول أبيه رضي الله عنه سيدنا علي اللوم اللوم يا أهل الكوفة منيت بكم بسلاس صم زو أسماء صم زو أسماء و بكم زو كلام وعمي زو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء يعني أنتم الصادقين عند لي عند اللقاء ولا إخوان سقة عند البلاء يعني لا تنفعوا في لقاء ولا تنفعوا في في بلاء وصدق فيهم قول الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم مع بني اميه وقال فيهم الحسن ارى والله معاويه خيرا لي منكم ارى والله معاويه خيرا لي منكم فوالله لو قتلت معاويه انا لو رحت قاتل بكم معاويه لا بعنقي هذه لأخذتم بعنقي هذه تدفعونني إلى معاوية يعني لو خذتكم رحت حارب معاوية بكم هتعملوا إيه؟ هتسلموني إليه وقال لهم علي بن الحسين اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين بعد ذلك قال هل تعلمون أنكم كاتبتم أبي؟ يعني أرسلتم لي الكتب وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميساق وقاتلتموه وخزلتموه وقالت لهم زينب بنت علي رضي الله عنه تقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في العراق من هنا تخرج الفتن من هنا ايه وفعلا كان بكاء صدام في اخر ايام ان هم اللي, اللي بعوه ايضا فتاوى السستاني لا تقاتل الامريكان ولا يجود قتالهم ولا جهادهم وقادة الجيش الكبار وهو نفسه قال كلمة مشهورة قال اقوعت هو قال كده قال جوعت الزئاب واطعمت الكلاب في اخر قالها قال قالها صدام قال جوعت الزئاب واطعمت من وأطعمت الكلاب تاريخ يعيد نفسه والنبي أشار إليها وقال من هنا تخرج ليه؟ تخرج الفتن يعني العراق ولذا كان بعض الصحابة ليه حاول يسد الحسين عن الخروج عشان دخوله فيه الكوفة بالذات عشان دخولوا الكوفة قلت سامنا وقد حاصر عبيد عبيد الله بن زياد وقد حاصر عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل اللي هو داعية الحسين حاصر عبيد الله في قصره اللي, الخ... اللي هو أمير الكوفة بأربعة آلاف فلما وعدهم عبيد بالعطايا خرج لهم من القصر وعدهم بالعطايا والأموال أخذوا ينفرون عن من عن مسلم بن عقيل حتى بقي وحده حتى بقي وحده فهرب إلى أن قبض عليه تاسعا ولما اختبأ مسلم ابن عقيل عند امرأة طلب منها ماء أخرج ولدها أو خرج ولدها فدل عليه فقبض على مسلم ابن عقيل وقتل عاشرا أن مسلمان بن عقيل قد أرسل إلى الحسين فقال له ارجع بأهلك ارجع بأهلك لان الأسف الشديد سبعة عشر رجلا من البيت النبوي قتل في وقعة الليل الحسين سبعة عشر رجلا من البيت النبوي قتلوا في هذه النكبة الكبرى التي نكبت بها المسلمون نكبت بها المسلمون قال ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي ودي ودمن الحكم اللي إيه صارت تجري ليس لكاذب رأي وأول من قالها ليس لكاذب رأي هو مسلم ابن عقيل اللي هو ابن عم من الحسين رضي الله عنه ابن عقيل بن أبي طالب حداشرة أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط قارورة رأى في المنام ويجمع فيها دم دم فقال له يا رسول الله أي دم هذا قال دام الحسين وإخوته الثاني عشر وما يفعله الشيعة اليوم من التطبير وضرب الرؤوس ونحو ذلك إنما هو جزاء فعلتهم توبة ولذا أسمى المختار بن عبيد السقفي جيشه بجيش التوابين ليه التوابين يعني هو يقول توبة مما خزلنا من الحسين رضي الله عنه إبا فحقيقة ما سمعت الآن أن قتلت الحسين على الحقيقة هم من؟ هم الذين ورطوا هذه الورطة ومنوا هذه الأمنية ورسلوا بكتبه وأقوال أهل البيت في هذا تدل على أنهم هم المسؤولون اولا طيب ناتي إلى فصل يزيد بن معاوية قلت لم يثبت أنه فاسق وكل ما يروى في هذا الباب فيه نظر وهذا محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب محمد بن الحنفية اللي هو ابن سيدنا علي جاءه عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع جاء محمد بن الحنفية قال تركت يزيدا يشرب الخمر ويدع الصلاة تركت يزيدا اسمع هذا الاصر لانه مهم جدا لان الدفاعيه دي من مين من اخي الحسين يعني اولى الناس باتهام يزيد هو من فمحمد بن حنفية قال له عبد الله بن مطيع تركت يزيدا يشرب الخمر ويدع الصلاه فقال محمد بن حنفية ما رايت منه ما تسكرون ما رايت منه ما تسكرون وقد حضرت عنده وقد حضرت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير متحريا للخير يسأل الفقه يسأل الفقه ملازما للسنة يبدي شهادة من؟ محمد بن الحنفي له فقال له ابن مطيع عبد الله بن مطيع إنما فعل ذلك تصنعا يعني كان بيعمل كده إيه تصنعا معك اشوف جواب بقى محمد بن حنبي قال ومن الذي خاف مني أو رجع من الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر لي هذا الخشوع يعني إيه اللي خلا يظهر لي هذا الخشوع يتصنع أمامي وخايف مني وما يرجو مني ثم قال له أفأطلعكم على هذا يعني أطلعكم على شرب الخمر وترك الصلاة أفأطلعكم على هذا فإن أطلعكم عليه فأنتم شركاء إن امتركتموه ماذا يشرب فأنتم شركاء وان لم يطلعكم عليه فرب العالمين يقول إلا من شهد بالحق وهم, إيه؟ وهم يعلمون يعني ما تشهدوا على شيء إلا ماذا إلا أن تروه يبقى إما أنتم اطلعتم فسكتتم فأنتم شركاء واما انكم لم تطلعوا على ذلك فانتم ايه فانتم كاذبون الاثر نقول ثانيا واما القصه المشهوره من ان راس الحسين ارسلت الى يزيد واخذ ينكت فيها فانما الذي حصل من زياد وليس من يزيد اللي اخذ ينكت في راس الحسين من زياد وليس ايه وليس يزيدا ولذا قتل زياد شر هذه الختله يعني قتل نفس الختله قطعت راسه واخذت الحيه تدخل من راسه وتقول له زياد زياد والالكوف ثالثا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول جيش يغزو القسطنطينيه مغفور له اول جيش يغزو القسطنطينيه مقر له ومعلوم ان اول جيش غزا القسطنطينيه كان بقياده من يزيد بن معاويه رابعا أن يزيد لعن قاتل قاتل الحسين وقال لعن الله بن مرجانه لعن الله بن مرجانه فوالله ما كنت ارضى ما كنت أرضى بقتل الحسين إلا من طاعتكم يعني أنا مش عايز منكم إلا الطاعة لكن ما أرضى بقتل الحسين ولو كنت صاحبه لعفوت عنه يعني لما تجرأت على ماذا؟ على قتله ولعفوت عنه خامسا أن يزيدا أمر بإرسال أسرى آل البيت إليه طبعا القصة اللي بتحكى بقى سكينة بنت الحسين نشرت شعرها اللي حكاها للأسف بعض الدعاء في أشرطة مسجلة دي كلها عباره عبارة عن يعني قصة وهي ضائعة فادخلنا عليه فقالت له فاطمة بنت الحسين فقالت له فاطمة بنت الحسين أبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى فقال لها حرائر كرام حرائر كرام يا بنت رسول الله ثم أدخلها على نسائه فقالت فاطمة فما رأيت سفيانية إلا باكية يعني لما أدخل آل بيت النبوة على من على نسائي يزيد فتقول ما رأيت سفيانية إلا, إيه؟ إلا باكية لما رأينا هذا سابعا وسبت بعد أن يزيد ما كان يتغدى على مائدة إلا أن يدعو علي بن الحسين فيأكل, إيه؟ فيأكل معه لأن هذا الوحيد الذي نجا من وقعة القتل علي بن الحسين بسبب مرضه لو علي زين العابدين ده الوحيد اللي نجا من القتل وسبعة عشر رجلا قتلوا في هذه النكبة فما كان يأكل بعد إلا أن يطعم يزيدا معه يعني على مائدته سامنا وأن يزيدا بعد ذلك أكرم وفادتهم وزودهم بالمال والجند والاعطيات وردهم إلى حيث ما يريدون. قلت وخاتمة ولا يجوز لعن يزيد على وجه تعيين لأنه مسلم ولا يجوز لعن المسلم وثانيا لأن لعن المعين لا يجوز في شريعتنا إلا من عينه الله باللعن كأبي جهل كأبي لهب لكن الأصل أن كل مسلم ماذا شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام شرب رجل الخمر فقيل لعنك الله يا فاسق ما أكثر ما يجاء بك فقال لا تلعن مع أنه شارب للإه؟ للخمر قال لا تلعن فقد علمت أنه يحب الله ورسوله قصة ورواية المسند الصحيحة فيها أنه قال تقتله أمتك قال وهم مؤمنون قال وهم إيه مؤمنون لكن لا شك لا شك بأن الحقيقة أن قتلت الحسين على الحقيقة هم من أهل الكوف كما سبق في ذكر قتل من قتل عمار وأنهم سبب معركة الجمل بين سيد عائشة وسيدنا من وسيدنا علي وهم الذين أدوا إلى قتال الفريقين هم الذين أدوا إلى قتال هذه الفريقين. قلت وسالسا هو الثانية ولا يشرع اكل ما يسمى بالعشورة في هذا اليوم على وجه التخصيص عذرا لأنه من صنع النواصب لأنه من طعام النواصب يأكلونه فرحا بقتل من بقتل الحسين وبعض الناس يعني لازم يعرف حقيقة العشورة دي ليه في هذا اليوم على وجه التخطيط لما قتل الحسين بعض النواصب لما عداء آل البيت صنعوا ماذا هذا الطعام وصار عادة توكل في هذا اليوم لا يجوز اكله فأكله في أي, أي وقت من العام وما ضيق الله عليه واضح قلت رابعا والحسين رضي الله عنه شهيد مقتول مظلوم لا يخطئ فيما خرج إليه وتلك أقدار قد سبقت يعني أعتبر قتل الحسين أقدار قد قد سبقت يعني ما لها دفع ولا مدفع زي سيدنا عثمان. لما قتل قال هذا المقنع يقتل ايه ظلما فلما يجيش واحد بيقولك الصحابه ليه لم يدافعوا عنه سيقتل ايه سيقتل لو دافعت عنه ماذا لو دافع عنه اهل الارض جميعا لان النبي اخبره أنه يقتل ايه ظلما خلاص انتهى ولذلك هو نفسه صرف الصحابه اللهم ارجعوا لا ي... إيه؟ لا تصيبوا دما بسببه هو علم أنه مقتول ولذا لما راى الرؤية في المنام رضي الله عنه وارضاه وقال رضي الله عنه وارضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال تفطر عندنا الليلة إيه؟ يا عثماني بخلاص الموضوع انتهى زي سيدنا آدم لما جيب يعتب عليه سيدنا موسى بقول له اخرجتنا من الجنة قال له اتلومني على امر قدره الله علي قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة يعني اكلت من الشجرة ما اكلت من الشجرة فقد قال ربك اني جعل في الأرض ما في الجنة، فكذلك الحسين يعتبر قتل ماذا؟ قتلة بسيب بسيف القدر الذي سبق، والسبب في قتله أولاً وآخرًا هم أهل الكوفة، ويزيد بريء من دم، وهو شهيد مقتول قتل ماذا؟ ظلم رضي الله عنه أرضاه. مسألة رأس الحسين، طبعا احنا عارفين إن قبر الحسين له فروع كثيرة جدا على مستوى العالم يعني تقريبا في مصر هنا في ثلاثة وفي طبعا في الكوفة ما وفي في البحرين ايضا فروع وفي في سوريا فروع وهذا الذي يرجح عندي ان الحسين لا يعلم مكانه ايه؟ قتلي على الحقيقة وطبعا القصة اللي انه رأسه جاءت مصر قصة لا تكاد تصدق ولا في الخيال إن اليهود تبعوا رأس الحسين طبعا اليهود عايزين رأسه يبقى هماه، وبعدين راسه سقطت في حجر امرأة يدعونها أم الغلام، فم الغلام راح يدبح تبنها وديتهم راسه، يعني من يعني يصدق هذا؟ وفين الراس الحسين شهيد الجنة هذا من راس طفل صغير، وبعدين دفنتها في مصر هنا عشان تبقى مصر محروسه بالأولية، لا طبعا، وطبعا نشوف خلنا. يعني هذه مظاهرة حب فرغة نقول لك احنا بنحب آل البيت هل آل البيت يرضون بالذي يجري عند عند هذه المساجد الآن والله في مرة وانا ماشي سمعتها كده يقول ومفاجاه المولد هذا العام الراقصة فلانا الفلانية هذه والله العظيم سب في حق آل البيت يعني انت تحتفل بمولد رجل من أهل البيت براقصة انت كده بتعمل ايه بتشتم أهل البيت والله أهل البيت يحتفل بهم بماذا بذكرهم وذكر مناقبهم وذكر فضائلهم وبالترد عليهم لهذا احتفل بالحسين يقدم للناس سيرة الحسين العطرة وما فيها من العبادة من الاشتهاد في الطاعة من الحسين كان موصوفا بالخلق الرائع والحسن كان موصوفا بالعقل الكبير. كبير يعني الحسن دا لما تتكلم عن عقله يعني ما يكفيك ان تتكلم عن عقل الحسن محاضراته كان عاقلا جدا وسيدنا الحسين كان موصوفا بالخلق الايه خلق العظيم هذا الذي نقدمه للناس سيرة الحسين وادب الحسين رضي الله عنه وادب الحسن رضي الله عنهما مش نحتفل بمثل هذا بسبب وتهمه والله هذا ذكرني بقصه طريفه جدا لما قوم الايطاليين يعملوا مع عمر المختار صفقه فبيقولوا احنا هنعطيك راتبا شهريا قدره مش عارف كام الف ليره فرح دالهم لهم انتم باعطائكم الرشوه لي يعني انتم باعطائكم الرشوه لي هذه اهانه اهانه لي كذلك لما تيجي تقول لي انا باحتفل مولد الحسين بعمل له مولد واجيب فيه هذه المنكرات والله وشرب المخدرات قسما بالله شرب المخدرات يبقى أنت كده بتحتفل بيه بآل البيت والله أنت بهذا تنتقص آل البيت لما يجي واحد كده لا دين له يقول لك تاب بتعملوا ايه ده بنحتفل بايه بابن بنت نبينا بالمخدرات هاي لهم ايه لك ابن بنت نبيكم كان بيشرب هذا عشان تحتفلوا بيه إنما نحتفل بابن بنت نبينا بذكر مناقبه فضائله فلا لهذا الحب الفارغ هذا الحب الفارغ الذي لا خيمة له النصارى يحبون المسيح ولا لا ها يحبونه لكن هل هذا الحب شرعي أنهم جعلوه إلها وجعلوه ابنا للإله إبه هذا تسميه حبا ليس حبا على الحقيقة ليس حبا الحب له حقيقة ما هي حقيقة حب النبي صلى الله عليه وسلم تتأسى به حقيقة حبه لما يذكر اسمه كده تجد قلبك من بين جوانحك ماذا يتحرك شوقا للقائه حقيقة حب النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحب على بيته لكن مش المظاهرات الفارغة هذه ولا الطريقة الفارغة هذه في إعلان الحب زي طريقة الشيعة بالضبط يحبون علي رضي الله عنه. طب شوف هذا الحب، ولكن لمن تمتع بامرأة مرة كانت له مكانة الحسين. يبقى ده بيحب الحسين، ولا بيحب الحسن، واحد يتمتع بامرأة مرة يبقا له مقام الحسين رضي الله عنه، واللي يتمتع ثلاث مرات يبقا له مرتبة سيدنا عليه. يبقى ده بيحب سيدنا عليه. تجعل متعة النساء متعة النساء مكانة لعلي رضي الله عنه. فأخونا لابد أن نتنبه ليست هذه حقيقة الحب وهذه قصة قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه ما علم وإنما قلت ما قلت براءة لنفسي ولكم أيها السامعون ويجمعنا الله عز وجل في لقاء في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى وشكر الله لكم حسن استماعكم وصبركم وإنصاتكم والتقي بكم على الخير دائما أبدا وصلي لهم على نبينا محمد وليس